بوك تو خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون في المطار في المطار من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر سنفوما من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. مش أتوس كنفيرمي من رزّابن. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من فضلك أريد تأكيد الحجز. مش أتوس نوليغي من رزّابن. من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك أريد الغاء الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز كيان افياديلو متى تقلع الطائرة التالية إلى روما متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ شو ريستس دولي براي سيد لوكوي؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ نه، ريستس ألني نرقونو لبراي سيد لا، ما زال عندنا؟ مكان لواحد فقط لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط كيامني ألتريجوس؟ متى نهبط متى نهبط؟ كيامني <متع> نصل متى متى نصل متى نصل كيام بوسو متى نصل متى متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باس إلى وسط المدينة؟ شو تي أستس في أبليزا؟ هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ شو تي أستس هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ شوتي هل هذه امتعتك هل هذه امتعتك كيوم دا باكاجاي مي كم اخذ معي امتعه في الطائرة؟ كم اخذ معي امتع في الطائره 20 كيلو 20 كيلو كيان شنو ردد كيلو كم فقط عشرين كيلو كم فقط عشرين كيلو ضوئي على بابا بابا بابا بو بو او دو